قال الإمام مالك رحمه الله ما جاء في السلب في النفل قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن افلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة, عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جوله قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى اتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فاقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني قال فلقيت عمر, فلقيت عمر بعد قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه عنه فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلم فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وقال سئل مالك عمن من قتل قتيلا من العدو ايكون له سلبه بغير إذن الإمام قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين هنا ابو قتادة رضي الله تعالى عنه يذكر لنا اثرا من اثار هذه الوقت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين وهو العام الثامن اي بعد فتح مكة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين على رجلا من المسلمين اما علو معنوي بان غلبه او علوا حسيا بان صرعه وجاء فوقه وفي بعض الروايات الاخرى وجدت رجلا من المشركين يقاتل رجلا من المسلمين ورجل من المشركين يختل المسلم ليقتله من ورائه فجئت من وراء هذا المشرك فلما رفع يده ليضرب المسلم ضربت يده بسيفي فقطعت الدرع وقطعت يده فاقبل علي فضمني ضمة شممت منها رائحة الموت وفي الرواية الاخرى قطعت يده ثم ضربت على حبل عاتقه العاتق هو المنك والحبل ما بين موضع الرداء محل موضع الرداء على الكتف اي عند انفصال اتصال العنق بالمنكب فهنا ضرب بالسيف وهو المقتل كما قال دوريد بن الصمة فهنا يقول فجاءني اي بعد ان ضربه على حبل عاتقه وهي ضربة مميتة قال فجاءني فضمني ضمة شديدة شممت منها رائحة الموت وهل الموت رائحة يقولون إن للموت شكلا أي أن الشخص المحتضر أو الشخص المريض إذا كان مرض موت يوجد بعض الناس يرى لون الموت في وجهه كما جاء عن العباس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال لعلي والله إني أعرف الموت في بني هاشم والله إنه مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما ندخل عليه ليوصي إلينا بالوصية فقال علي والله لا أفعل لان منعنا إيها لن ناخذها أبدا ثم ترك العباس ثم دخلوا عليه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا فيه بعدي أبدا فتلاحوا عند رسول الله فقال تركوا انفضوا عني فما انا فيه خير مما عندكم ولم يكتب لهم شيئا وفي بعض الروايات قال علي اوصي يا رسول الله فاني حافظ يقول علي خشيت ان اذهب فاتي بقرطاس يفوتني رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اوصي بكتاب الله وبالصلاة على وقتها يهمنا أن العباس رأى, راى لون الموت في وجه رسول الله وهنا يقول أبو قتاده لقد شممت رائحة الموت بعض العلماء يقول هذه كناية عن شدة ما رأى من جهد ضمة هذا الرجل وبعضهم يقول هي كناية عن الشدة فلان لم يشتم رائحة كذا من هدى أو من طعام او من غنى او من مروءه تقول فلان ليس في هذا الباب بشيء ولم يشم رائحته يعني بعيدا عن ونعلم في قصة الحسن والحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والحسن والحس او جاء يمشي ويتدحرج في ثيابه فنزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر واخده الطفل معه وصعد ثم بعد ان فرغ قال هما ريحانتي يقول العلماء اي اشم منهما رائحة الريحان وبقول بعض العلماء هو كناية عما يجد من الارتياح اليهما كما يجد من يشم الريحان لذلك ومهما يكن من شيء فان ابا قتاد تبين بان ضمت هذا الرجل جعلته كأنه يشرف على الموت ولكأن الموت ذا رائحة قد من أنفه فشم رائحته. يقول ثم أخذه الموت فتركني أي سقط ثم ذهب جاء في بعض الروايات لقد أعجلت عنه قال له عمر لما لم تأخذ سلب قتيلك قال قد عجلت عنه وإلى غير ذلك ثم بعد ان انتهت المعركه ورجع الناس وجمعت الغنائم قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا يبحث علماء البلاغه هل القتيل يقتل من قتل مقاتلا من قتل قتيلا أي باعتبار ما ال إليه بعد القتل فله سلبه قال فقمت أي أبو قتاده قام من يشهد لي في بعض الروايات من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي فلم يقم أحد ثم قالها صلى الله عليه وسلم الثاني فقام ابو قتادة وقال من يشهد لي فلم يقم احد الى الثالثة فلما قام ابو قتادة فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويقعد عند هذه المقالة اذا ما الخبر قال يا رسول الله قال فاقتصصت عليه القصة اي اخبرته بما كان مني من الرجل ثم قال ثم قام رجل فقال نعم يا رسول الله اي اشهد ان ابا قتادة فعل ذلك وقتل الرجل وان سلب هذا القتيل عندي فارضه منها يا رسول الله اي عوض عنها وخلله حينما قال ذلك الرجل مقالته وسمعها ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال وبين يدي رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته اذا سئل شيئا لا يرد اما ان يعطيه واما ان يسكت فسكت صلى الله عليه وسلم فلما سكت علم ابو بكر رضي الله تعالى عنه انه لن يعطيه فقام وباجتهاد منه وبين يدي رسول الله قال ها الله وهذه اللفظة مضمونها الاجمالي لا والله فالهاء بدل من الواو في القسم والنحويون يناقشون أهل الحديث بإثبات الهمز وعدم إثباتها فالنحويون يقولون هالله الله بدون همز والمحدثون يقول ها الله وتأتي بعدها ذا الله ذا والمحدثون يقول ها الله هذا والنقاش بينهم بإثبات الهمزة أو عدم إثباتها وبإثبات ذا أو إذن أو هذا والنقاش بينهم في موقع ذا أو هذا أو إذن وكل ذلك نقاش طويل افاض فيه ابن حجر في فتح الباري وذكر بعضا منه الزرقان في شرح الموطة وعلماء اللغة يخرجون على لا هالله هالله ذا اي لا والله يكون ذا اي لا والله يحصل هذا وقالوا انها في جواب شرط الفعل او في جواب السؤال المتقدم لا يكون ذلك كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سئل ايباع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال لا اذا يعني ما دام ينقص فلا فاذا جواب شرط محذوف او جواب السؤال وهنا كذلك كان الصديق يقول او يفعل ذلك لا لا والله لا يكون هذا اي الذي تطلبه أيعمد أسد من أسد الله يقاتل في عن الله وعن رسول الله ثم يعطي سلبه لك لا والله لا يكون ذلك فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال أبو بكر أي قرر النبي أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم به أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهذه مما تعد من مناقب ابي بكر يجتهل بين يدي رسول الله ويقسم على ذلك ويبر رسول الله قسمه ويوافق حكمه في ذلك يقول ابو قتاده فاخذت هذا الدرع قال فبعته جاء في بعض الروايات 300 درهم جاء في بعضها اربع اواقل الى غير ذلك والاقية 12 درهم 14 بـ 36 الى غير ذلك فاشتريت به مخرفا المخرف على وزن مفعل وبعضهم يقول مخرف اسم مكان للخرف والخرف هو جني الثمره اي في الخريف وفلان يخرف الثمر اي يجنيه وهنا المخرف الأداة التي يخرف فيها مثل القفة ونحوها إلى غير ذلك من المعاني فقالوا نخلا تخرف ثمار قال فكان أول مال تاثلته في الإسلام المال المؤثل هو المال الذي يتخذ قنية لا للبيع والشراء ولا للربح والخسارة ولا للإعارة بل يكون رأس مال ثابت فيقول ابو قتادة كان هذا اول مال تاثلته اي جعلته رأس مال مستقر لانه معلوم ان ابا قتادة كان له اموال متعدده قبل ذلك وهنا يأتي مالك رحمه الله في هذا الباب بهذا الاثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب وهذا محل الشاهد ثم يأتي بأثر ابن عباس بعد ذلك ليبين ما هو هذا السلب ويأتي عن مالك بعد هذا أيضا حكم هذا السلب وحكم هذه الكلمة والمقالة هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قبل هذه الغزوة او هذا الحكم تشريع عام او هي مقالة في مضاقعة حال او ان ذلك راجع الى رأي الامام فمالك رحمه الله لا يرى لقائد الجيش ان يقول هذه الكلمة في بداية المعركة ويقول مالك اخشى اذا قال القائد في اول القتال من قتل قتيلا فله سلبه أن يكون في ذلك دخل على نية الغزاة في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون من أجل الأسلام لا أما إذا كان بعدها فلا مانع إذا كان في أثنائها فلا مانع وجاء عن أبي طلحة أنه في ذلك اليوم قتل عشرة من الأشخاص وأخذ أسلابهم كلها والذي يهمنا في هذا الحديث ما ساقه مالك رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب وقد اخذ صلى الله عليه وسلم سلب القتيل من الرجل واعطاه ابا قتاده وهنا ايضا لم يخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي في تخميس السلب والله سبحانه وتعالى اعلم